انت سامعني يا صلاح ايوه سامعك ها ودي معاك اهي ارغي ارغي براحتك اتفضل هو انت ليه مش مهتم بالموضوع بتاعي هو انت يا ابني لسه قلت حاجه يا سيد جايبني من الصبح وعمال تقول لي عايزك في موضوع عايزك في موضوع ما تنطق يا ابني وتخلص اه فيكر ريهام يهم يهم مشاوير هي يا اخي ريهام اللي كانت معانا في الكليه ما هو انا ما كنتش معاك في الكليه يا سيد انا هندسه وانت تجاره ايوه بس انت شفتها لما طلعنا تركز معايا بقى يا صلاح استنى استنى استنى, استنى لما اوريك صورتك معاها ها تمنيه يا سيد ده في حوالي 20 بيكت في الصوره ايه القرف اللي انت عامله في شعرك <تصفيق> <تصفح> <تصفيق> إيه ما دي كانت الموضه ايامها وايه لاوز الزباله اللي انا كنت لابسه ده يلا ده احنا كنا عهاتي بس كانت ايام حلوه يا جدع كنا مكبرين دماغنا وعايشين حياتنا سلام ايام بص بص كرشك كان لسه ما طلعش اه طبعا ما انا كنت ايامها بلعب جيم بقى انت هتسخر عليا جيم, دا جيم. دا فكر دوري ميكي الكوره الشراب <تصفيق> ميكي عامل الكرة شرابة يا اه فاكر لما جدت جون في فرقة مبابا والضربنا عالقة موت وخدناها جاري لحد الجيزة كنت اول واحد فيكوا اي فاكر وانا كنت سريع جدا اصدقل بسامولي ساد صاروخ وكا هتجزل <تصفيق> سنسوح خاله انت كان اسمك سيد الجبان من الخوف كنت بتفلق طب خلاص يا عم بقى قول لي بقى ايه رايك بقى في مش هما تشاورلي عليها الاول تشاورلي عليها عشان اعرفها وخلصني يا عم اللي واقفه جنبك إيه؟ اه دي بنت دي اه جيهان جنى صوابع انت متاكد ان دي جيهان صوابع ايوه عم وات... انا كده لا يا ابا معاك حق دي مش جنى صوابع ايوه انا افتكرت البنت دي البنت دي كان اسمها ايه جيهان صح <محن> انا كده اتحطيت في موقف بايش قوي ليه اتأخرت ولا ايه لا اصلا اصلا اصلا ضقت معايا من كام يوم ها ولمحت وشها في المرايه ها ورحت انفارم فجاه ليه يا مطب ابيض في ايه بصراحه لها يا كل التجاره يا نهار اسود على الغلطه ازاي تعمل حاجه زي دي ساي؟ تقولي يا سي ازاي تقول لي الجهانيه ريهام مش عارفه السته سابت بنجو قالت لي ايه لقيتك غبي لقيتك غبي فقالت تسيبك على عماك مش عارف يا ماما اتاخرت كده ليه كل ده بترضي انصراف يا عم سيبها بقى الموضوع شو. استنى استنى ثانيه واحده واحد. في بوسط استنى, استنى, استنى, استنى بقول لك استنى استنى الحلوه شبك <تكش بخصتح> <تكش> خالص خالص خالص ألو مساء الخير انا ياسمين أيو مرة عارف أصلا أنا سجلت النمرة بعد إذنك يعني أوكي مفيش مش كلام تحب نتقابل بكرة إمتى وليه بكرة من نتقابل دلوقتي حالا حالا دلوقتي <أصلا> فريده في اسكندريه ده فريدة دي غير سليمان فريده صاحبتي اصلها هتيجي معايا يعني طيب تحبي اجيب واحد صاحبي معايا والنبي والنبي خدي بقى والنبي اكبر هرتش طيب حاضر حاضر انت انت فريد مين ده زي سليمان كده الشوفير بتاعي اه اوكي <مه> يا جميل يا جميل ايوه يا مامي ثانيه واحده طب بقول هكلمك كمان شويه طب يا ما تتاخريش عليا ممكن تتحمل لبس في الفستان ده تحفه يجنن طب يلا وريني عليك مامي جبتي لي فستان كايتون ايوه يا حبيبي عندك على السرير نسي يا مامي بس يلا ما بقى يا ياسين البس الفستان حاضر يا مامي حاضر بس كان عندي حوار كده كنت عايزه اكلم معاكي حوار ايه انا قدمت في شركه طيران ونجحت يعني هتشتغلي مضيفه المفروض بس بابا بقى مش راضي يعني ايه مش راضي هو بمزاجه جدا وسكت الحوار خالص ولو كنت طولت معاه في الكلام كان اداني الظهر ايده انا مش عارفه احنا ذنبنا ايه في القصه بتاعته دي هو مهندس وبيحب الهندسه احنا مالنا انت عارفه انه لحد النهارده بيقول لي يا بشمهندسه طب قولي اعمل ايه بس يا ماما ابوك عنيد دماغه ناشفه زي الحجر احنا حناخده بالراحه المفروض انه عازمني النهارده على عشاء لو لقيت الجو مناسب هفتح معاه الموضوع يا ريت يا ريت يا ماما ربنا يخليكي ليا بس خلي بالك عشان تشتغلي مضيفه لازم تكوني بين امانه ايه ولا عشان يعني بركب موتوسيكل وبلبس فاكراني يا ولد انا ما اضحكش عليك انا مش عارفه انت ايه بالظبط انا لما بشوفك في الموقع وسط العمال بحس انك الغفير مغاوري امال انا بكره الهندسه ليه طب يلا يلا البسي الفستان وريني احلى بنت في بس يا سيدي ووصلتها بيتها واصرت تدفع الاجره لكن انا عملت ضيق ورفضت طبعا فين يا سيد انا مالي ومال الحوار المناقش ده واحده انت تعرفها من ام الجامعه وصلتها بالتاكسي لحد بيتها فين الموضوع بقى وده الموضوع يعني انت زعلان علشان عملت ضيق ورفضت تاخد الأجرة انا مش زعلان يا معلم انا فرحانه هو. <تصفيق> انت هتقول لي انت عايز ايه بالظبط ولا هضربك بطفايه العريق في دماغك صلاح انا معجب بيها سنسؤال من امتى من ام الجامعه طبعا معجب واحده انت اصلا مش يا سيد يا معلم من اسماء تيجي وبتروح المهم اللي في القلب فعلا راقيك انا حاجع ديباغي معاك ليه انت بتقرس يا حسين وانا كل ما يجيبهش تقولين انت بتقرس يا حسين ايش بيجي لك انت اللي بيجيلك الشاش انت اللي خايبه متعرفش تلعب يا كمال يا اخويا العب وانت ساكت وبطل ترمي عليك على البنت اللي نايمه وهي بتكلم دي هو انا اللي كنت فتحت التلفزيون ولا انت ركز في اللعب ركز في اللعب يا حسين انا عصمت مستنيه برنامج العشرة مساء الله عجب زمن عجب الزمن اتغير كان زمان بيغنوا وهم قاعدين على الكراسي دلوقتي اللي بتغني وهي على بطنها واللي بتغني وهي قاعده منتوا اللي لهم إينا من كتر الفوج عليهم وعلى رأي المسل عبر العفش يتنفش يا سلا أيوة برطبل بيرين هذا جاي جاي جاي برطبل يا ديا فرنساوين تعل برطبل ألو ماتلا خير سنو أه أنا ياسمين أهلا أهلا أهلا إزايك أنا أسفة جدا بزعيل لا دا أنا بموت في الإزعاد أنا معليش مشاكل <تصفيق> ممكن تعدني في نفس السيد كمان ساعة ولا هو الحقيقة أنا فعلا مش فاضي خلال فاضح إن أنا عملي لك إذاك خليها بوقرا لا, لا لا لا خالص خالص أنا ممكن ألغي المعادة تحت إيدي ده مش مشكلة طيب إثناء عشر باب الندي كويس آه, آه طبعا طبعا ما فيش مانع بس إنه مؤخزة في التعبير أنا هعرفك إزاي آه الموتوسيكل أنا هبقى لك بأموتوسيكل آه هوا <تصفيق> عزورين يعني أنا عاسب جدًا كنت تعرضها يعني افتكرتك شبه الموتسيكل هو أنت بيصير الموتسيكل حيب طب وليه بتعملي في نفسك كده؟ رمضوع بقى كبير بقى هبقولك عليه بعدين ماشي؟ يالله سلام اوكي مع السلام, السلام. صراح صراح نعم،, نعم مين دي يا صلاح؟ دي البرتوبل ايوه دي البرتوبل بنت المهندس حزم الحريري صاحب اكبر شركة معولاد فمص نالله شو قلنا بطيخة يا اهتمدي الحكاية حلوة قوي اه اللي انتو فنحين فيه اه دي شفتي أبوكي عمل إيه؟ عمل إيه بس؟ ماجاش لحدة الوقت وبكل برود يتصل بيه ويقولي أخار الماعات الساعة معلش ما يا ماما ما انت عارف بابا عندي شغل كتير اليومين دول يعني إيه يعني ها يعني أنا اللي سايعة مانا كمان عندي شغل كتير وكتير قوي كمان بقولك إيه انا حمشي وحخليه يتعشى الوحد لا ماما لا من فضلك يا ما عدمش ماشي